ألم يأتكم نبء الذين كفروا من قدن فذاقوا وبال أمرهم فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتهم رسول بالبينات فقالوا فقالوا أبشري يهدوننا فكفر وتولوا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 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبأس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وَمَن يؤمن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ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 وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا, وأنفقوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ومن يوق نَفْسِهِ نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم